استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض فقال لها وللارض اتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين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 ما كانوا يعملون وقالوا لجنودهم لمشاهدتم علينا قالوا ان اتفق الله الذي اتفق كل شيء وهو خلقكم اول مره وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون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 كَمُونَ الَّذِينَ ضَلُّوا بِنُرَبِّكُمْ أَرَدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ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 وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه لعلكم تغلبون فلنذيق الن الذين كفروا عذاب شديد ولا نجزيهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذٰلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللّٰهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بآياتنا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 إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ أَسْتَقَامُ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُعْدُونَ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 dan dailah Allah وعمل صالح و قال من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوتك انه ولي حميم وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو mereka: عَظِيمٍ aku akan mengutus kepadamu seorang dari rasul-rasul yang akan mengajarkan kepada kamu tentang kebenaran dan النهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Fain istakbaru, fAl-Ladini'ud Rabbika yusabpoun Lahu bil-laili wal-nahari, Wahum la yasamun. Wmin ayatih an Nkter Al-Ardah khaashiyah, Faidza azlna Alaihi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 وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ نَصِيرٍ لَا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن